بوك تو تكسس ستة عشر ستة عشر سيزوني فصول السنة والطقس فصول السنة والطقس هذه هي فصول السنة هذه هي فصول السنة La printempo La somero الربيع الصيف الربيع الصيف La autumno hay la ventro الخريف والشتاء الخريف والشتاء لا الصيف حار الصيف لاسونو بريلاس في الصيف تسطع الشمس في الصيف تسطع الشمس روماني. في الصيف نحب ان نذهب للتنزه في الصيف نحب نذهب نتنزه لا <تصفيق> الشتاء بارد الشتاء بارد <تصفيق> في الشتاء تثلج او تمطر في الشتاء تثلج او تمطر. فينtrer نشاطات رستي خيمة. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. ما الغرمس؟ الجو بارد. الجو بارد. خوّباس إنها تمطر. إنها تمطر. لانتس. الجو عاصف. الجو عاصف. بارنس. الجو دافئ. الجو دافئ. سونس. الجو مشمس. الجو مشمس. جايص. الجو صافن. الجو صافن. كي يا أستاذ لابترا حضية. كيف الطقس اليوم؟ كيف الطقس اليوم؟ حضية <تصفيق> مالبرنس. اليوم الجو بارد. اليوم الجو بارد. حضية <تصفيق> الارماس اليوم الجو دافئ اليوم الجو دافئ